وَشَرَى لِتُلِيمَ الْجُنُودُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَطَيِّرِ فَهُمْ <تصفيق> حتى إذا أتوا على النمل قالت نملة قالت نملة لا يا حطمنك قُلْ قُومُوا مَسَكِنَكُمْ لَا يَحِطُ حتى إذا أتوا على واد نملة قالت نلن لک ذخُل مسككُ لا يحّ مَ ن متا بن تمضاع <تصفيق> <تصفيق> رَبِّ أوزعني أن أَشْكُرَ قو نعمت الله التي انعم تعالى بها على وادي ضياء ان وأدخلني برحمتك في عباد